بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فيهرس مكتبة الإيبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 28 ومئة أهدان على 16 و700 وثلاثة وهو الشريط الثاني عشر من الشرح على المقدمة لاجرومية ومنها أنه جعل النواصف الفعل تنسك من أفسه لا بأم المرأة وعند طريقة الكوبيين فمثلا تقول حتى يرجع زيد فعند الكوبيين يرجع ذلك المضارع منصوب بحتى وعند الكسريين يرجع ذلك المضارع منصوب بأم مرة بعد حتى فمرقب بين الامرين وقلق بذلك ووصل على طريقة الكوبيين في كلمه ينكر الشيء والصلاة ثم ينكره بعض المجملاء وهذه طريقة الكوهيين وسلك المسنف هذا المسلك في أول المقدمة فإنه قال باب مأرضة علامات الإعوار لذة في أربعة علامات الضمة والوار والألف والنون فأما الضم فتكون علامة لذة في أربعة موارضة في اسم النفذ جمع التكسير وجمل معنى السالب والعلم الغائر الذي لم تصل ياخر شيء تنقال واعمل واو في موضعين ثم اما الالف والتثنية تنقال واما النون اذا رجع الغائر لتصل به ولا يرجع ثانيه تنقال والنس بخرج علامات تنقال الخرج ثلاث علامات تنقال الجن على مكان كلها لا على سبيل الترشيح لما انتى قال باسلون المرادات في على طريق الاجماع بعد ما فصلها أجملها وعلي طريقة الكوهيين ثم شلك في هذا طريقة البصريين وأنهم يذكرون الشيء مجملا ثم يذكرون مبصلا بابا بابا وشلك المصنف هذا المشتك أيضا في باب مروعات الأشماء وفي باب منشوبات الأشماء كما هنا فمروعات الأشماء تخدرت عن باب الأشماء المروعة وهي الفاعل ونائب الفاعل المبتدى وخبره والعوامل التي عملت المبتدى بذن كانت جعلت المبتدى إسمان لها خبر متخبرا لها أو إن التي جعلت المبتدى إسمان لها والخبر خبر لا إن جيدا قائم وذكروا أن التي عملت بمبتدى ذو الجزئي لأن جعلت هما محلولان لها أو ثلاثة مفاعيل مثل أعلم وأرى أعلمت زيدا أمرا منطلقا ثم ذكر التوابع توابع النفوع أبنات جاء زيد العاقل أو العاقل جاء زيد معمر أو التوكيد جاء زيد نفسه أو البدى جاء زيد أخوك وهذا كله مر على سبيل التفسير ذكر هنا المنصوبات على سبيل الإجماد ثم سيذكرها مفصلة بابا بابا على طريبة البصريين فالباب منصوبات الأسماء موية خمسة عشرة المفعول المفعول له حكم خاص ومعنى المفعول هو الذي يقع عليه فعل فاعل هذا المفعول وابطه هو الذي يقع عليه فعل فاعل ضربتُ جيدًا فعلك وأنت وقَعَلَ على جَد ضرب عليه فعل الظ Tolkien الظ där ضربا جيدٌ أمراء ضرب أمرًا مفعول عظمنا بمفعول عليه هو عليه فعل الظ видно الظالم ضربا جيدٌ أمراء ضرب صار أمرًا مفعول سواء كان مما يصد مفعول الواحدة كاذا العذال أو يصد مفعولين كظننت وأخواتها أو غلادة مذاعين كأعلمت كأعلم زيداً أمراً منطلقاً الثاني المصدق ويسمى المفعول المطلب وسمي مفعول المطلب لأن ما هياك عام نصب تقول غربت ضرباً فضرفت جيداً ضرفاني فضرف ضربتان المصدر سواء كان هذا المصدر مصدر مبيع للنوع أو مبيع للعلد أو مؤكد لعامله فايا على هذه الأخسام كما يأتي بيانه وضرب الزمان فهو أيضاً من المفاعيم مما ينصد وهو منذ اليوم محيم اليوم أكملت لكم دينكم سرت يومين مثلا او ظرف المكان بات زيب فوق سطح المسجد مثلا فوق سطح المسجد بمضادة الاسهار مكان او شبيه بالنظاف وهو ما اتصل شيء من تمام المعنى يا رفيقا بالعباد يا رجلا خذ بيدي يا طالع جبلا هذا يسمى شبيل من الله وهذا كله يأتي بيانه وكذلك المفعول لأجله يجعلون أصابعا في آلان سواقه حلر الموت حلر مفعول لأجله أو مفعول معه ويأتي بيانه وشروطه من قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم الواب نواب معي شركاء مفعول معه ويأتي بيان وكذلك خبره كان وسب إن وأخواتها كان زيد قائما إن عمرا منطلق والتوابع التوابع المنشوب والنات والعطو والتوكيد والبدل رأيت زيدا العاقلة رأيت زيدا وعمرا رأيت زيدا نفسه رأيت زيدا أخاك وما أشبه ذلك فالمسنف ذكرها على سبيل إجمال وسيركرها مغصلة بابا بابا كما سيأتي إيضاؤه إن شاء الله والله أهلا أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح <تصفيق> وأقيم الصلاة وآت الزكاة الآن <تصفيق> <تصفيق> أمر نعم. والواو الزمير المتصل الزمير المتصل في محل ف... الصلاة الصلاة مفعولا به منصوبة على مطمئة <تصفح> وآدم الزكاة الواو عاطفة والزكاة معطوفة على الصلاة منصوبة مثلها من مش الشاهدة الصلاة العلوم ناري. ناري. لا اعلم لا لا وكلم الله موسى تكليما وله حسنا قبلها كلمه عناغي امنه بالله الله قادر رب فانك ربنا ان شاء ان ان سبع اسفح قد راحوا نعم تكليما عشان الرب ايش تكون مطلق او مستر, مستر. مستر. اللي عامله قال نعم هذا هو هو المسكر هو اليوم اكملتم دينكم اليوم انتظروا اقواكم كتبوا اليوم اليوم ما ظهر هذه ما ظهر ضار... من صب الفاء ان غرف مصبر في الظاهر على اخره اليوم اكملتم اكملتم الماضي وتظلموا قسم من اعط في الخليج قالوا ان تجب قالوا لكم دينكم دين على اخره وهم الله تركيزهم يمتصن مبنى عظم في المحلي إجاب بالمراع والميم عمل في الجنة السائل نقوم هاليوم هاتين من الصباح اهي خليه خليه باك جيد فوق سطح المسجد في المرض جيد جيد خالد مرغول اخواني مصببون الضائر فوق فواحش ذلك مكان والله سبحانه مكان منصوب بالتاي منصوب والا لم هو كذا وكذا وكذا وكذا شط هي شط من موافير وعلامه جميل كسات الظاهر هنا اي نعم ثم عابدا ولا مخ... ثم كما ان تحفظ وليتم ولا فعل ما واتى مثلا تبعي مثل مبنى الا محل رغاد ولي والم... انمت جنة وليتم يدبرين مدبرين منصوب. الحال نشوف مالها هذه مؤشر الله هو خدل حتى على كذب المناظر الرعشوا تعال الرأس شوياً من... هذا التمييد نعم نحوّل من الفعل نحوّل من الفعل ننصب ننصب على الفرصة نعم نالك هذا القول إلا زينا نحوّل من الفعل إنها دابة العالم الجميل كل صباح يستدعي ناشئنا لا يحب الله لا يحب الله يكره الابواب لكن حب حب الناس اللي حب رايح حيعمل يا نفس يعني مش بنا المعنى معنى ولا قوه الا بالله لا ننسى عبدون قلت قالوا الا ان نعمل عمل لا حول لا لا الله لا لا لا ماشي ماشي في الجامع ارادك ابو تقول له شو اذا حوله وتقول له حولا ام لا نفس بشيء لا حول ولا قوه واقوه لا نافل قوه قوه اسم الله اسمها نصره شيء ما لا دائما ما في معلمه بين ما من الهره هو شيء لكن هذا اله دائما لكن مبنى تكررت في خلاف لا حول ولا قوه الا ان معطوب على ما ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة جائز هو الثاني يجوز الثاني ثلاثة عودة أما الأول فهو يجوز أن تقول لا حول لا حول ولا حول والآن يقول وركب المفرد فاتحا ركب المفرد فاتحا وركض المدرد ذات عنك حول ولا قوت والثاني جعلاه مرهوئا أو منصولا أو مركباه وإذ ذات لا تنصباه لا هذا قال أن يوسى يا بالعون رسول رب العالمين يا بالعون يا حزنية في العون فرعان المنادى نبني نبني على الظنف المحلي المحل نصف بيائي للدى إذن إيه إني من حرفة كمان فنشر الإسر وقرب على الخبر وليا وليا غمير منادى نبني على سفين رسوله خبر منادى رب العالمين حسول مرافع رب المرافع رب المرافع والعالمين مرافع يجرون المرافع على مستخلية نيابتنا قبل نكشورنا قبلها نيابتنا عن كسرها نيابتنا عن كسرها يعني ايش؟ سفة <تصفيق> لا من <حق. تصفيق> انا متقدم من الشرح هذا المقطع اما الان مجلس اخر من هذا الشرح باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره المبعوب به بدأ المصنف المبعوب لأنه اكثرها وآظمها ولأنه هو الذي يقع عليه فعل فائل فاكثر المبعوب والمبعول. بهذا فدمه المصنف على سائر المنشوبات كالضوح والحال والتحييز والاجتناع الى غير ذلك. المبعول هنا انه هو الذي يقع عليه فعل ذلك. سواء كان الهاجع الحسي او معنوي. فالحسي من القرق ضربته جايدا. يعني أنك أوقعت الألم على جسم الجيد فزيد هو المغلوب الباعل أنت الباعل أنت والبعر والضرب والمبعول هو جيد والذي أوقعت عليه فعلك ضربت جيدا أكلت تمرتا ركبت الفرشا هذا هو كاوه عليه بالباء او المعبود المعنوي يعني يكوه عليه بالباء مو بل هو معنوي نقول انتق الله فهل يقال توك ان على الله لا انت مأمور بالتقوى تقوى تقوله الله ان تقوى بالامر نبني على ما يجن من رياء وريوب والوغات الله اعلم لان لانك مامور بتقوى الا ان المحاج يقبل شوف على الاولى تقيم الصلاه كي اقامه الصلاه بان تكون نعود نعم مذكور للذاكر لأنه يؤديها بأركانه والآء الواقع أن الذي يؤديها هو البعض فمثلا عظيم الصلاة الصلاة مبعول وهو مبعول معنوي فالصلاة هي المفتتعة بالتكديل والمفتتمة بالتشريل الذي يؤدي التكديل ويؤدي الوقوع والشجود والقيام والقعود والتشرف ونفس البعض الحقيقة. أنت البائل للصلاة. لكن وقع عليها فعل فقوعة معنوية. فليهذا نكون أقيم الصلاة. الصلاة مرعول به منشور. وهو مرعول وقع عليها فعل فعل فعل فقوعة معنوية. قولك ركبت الهرس وضربت جيدا فهو ايقاع الذل عليه ايقاع الهشياء ثم الفعل الذي ينصب مفعولا يلهوك هذا المثال الامثله وقد ينصب المفعولين كما تقدم في ولد أو او يكون لازما لا يرصب المفعول بل يتعدى الفعل إلى نفعلي بعن جهله ضلقت من سعيدين فلا تقول غضبت زايدا غضبت من زايدين يد البعل اللاجم قد يدخل عليه ما يعديه الى المبعول كهمجة التانية أغضبت زايدا أغضبت زايدا أركبت عمراني فلا تقول غضبت زايدا غضبت زايدا إن المجعود منهما هو ظاهر كاري الأمدلة ومنهما هو مضمر والمضمر كما سيأتي على بسمين متصل ومنبصل ويأتي بيان إن شاء الله والله أعلم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح <تصفيق> أرسلنا نوحا إلى قوله اللام لما فعلت الجواب الرسول والله الأمر نعم نعم نعم وقال حبتك أرسلنا أرسلك أرسلنا أرسلنا أرسلنا أرسلنا المواضي وقال بالنواضي وأنه ضمير المتصر وقال بالرسول نوش المفتولا به صبعا الى قومه الى حشيات وقومه مجرورا به الى عالم جبه وقومه اقبر الضمير وقومه اقبر الضمير وقومه ايه <هزفور> <أه. تصفح> <أوه. هزفور> ونادى نوح ربه نادى نوح رب الله وإلى عاد أخاهم هولا كبيرو ولقد أرسلنا إلى عادن هودا أخاه هودا أقول لفعل محفظة ولقد أرسلنا إلى عادن أخاه أخاه هودا نقول لفعل مرسول مرسول عن التنصفة الأدن ميابتن. ميابة بأنه... ميابة المتكس بأنه من الأسماس خلص بأنه هل نعم لأفسر السماد غاني كالرجل والملك والنقص الغياد الأخير أحسن أهود رجل سكت ابل اخ الحم كذلك واني والنقص في هذا الاخير احسن والنجم لما يتشاف فسرت فقلنا بالافصح استعماله هاني كاذب نعم نعم مسئر ونحبنا على التعبين تعدبا وعلى أنت نصبر مرائب وغم ما مقعله التقل أرد وأقيم الصلاة وعات الزكاة أقيم أقيم في المرائب وهو وهو أحب المرائب أقيم الصلاة صلاه دين كل صلاه على نور واتجهك وروع عظمه هذا لا نمل لا نمل ارجو لك اذا تذكرت ان نشط على كل صلاه شلون ياك الصلاه مفصول امين شو صار شو نقول اطيب هو الذي عليه ذل الذائل لذا ضربتوا جايدا الضرب الضعج للباعل أنت يجيده المظعوب لذا نبقى قيم الصلاة صلاة في جسم تترد لذلك المظعوب لذلك ضربتوا يعني وقع عليها فعل فاعل لأن عظم المظعوب ومتقدم هو الذي يقع عليه فعل فاعل شوه لا أورد عليك سامح كذا اللي هو بيشتغل في الشغل من اجل القلم الذي يقع به الضوء الذي يقع به الصلج وقع على ذي الباء في قاموسه وشو ايش هي كلمه ما هو صال التعريفات ملف شغل شغل من ضمن المعنى اا معنى اا معنى اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل اثنى عشر وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وَضَرَبَهُمَا وَضَرَبَهُمْ وَضَرَبَهُنَّا والمغمر كسمان يتصن ومنفسر تقدم لنا ان المفعول ينقسم الى كسمان ظاهر ومغمر الظاهر هو ما تقدم ذكره منه ضربت زيدا اكرمت همرا وهو الذي يقع عليه ذئن ظاهر مثل قوله تعالى وَرِذَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَرِذَ أَلَمَّارُ سُلَيْمَانُ فَاعِلْهُ دَاوُودَ مَفْعُولَ وتقدم أيضاً أن من الأفآل ما ينصي بمفعولين كما مر ومن الأفآل ما يكون لازمة ليس له مفعول مثل قام زيد أو يتعدى إلى مفعول بأرث الجو مثل قوله تعالى لهب الله دينهم وهو مررت بشيء وما أشبه ذلك وأن القسم الثاني وهو المرمر ينقصب إلى بسمه مكتصل ومفاصل المكتصل به القول ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكم وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهم فقول ضربني هذا لنقرض المذكر وضربك للمفرد المذكر المخاطب وضربك لنفرد المأنف المخاطبة وضربكم لجماعة الذكور المخاطبين وضربكم لجماعة الإناث المخاطبات وضربه للمفرد المذكر الغائب وضرب وضربها للمفرد المأنفة الغائبة وضربهم لجماعة الذكور الغائبين وضربهن لجماعة الإناث الغائبات ثم نعرف أنه كما هنا أن المضمر ينقسم إلى بسمين متصل ومنقصل ضابط المتصل ماهو سبق لنا في باب الفاعل عند قول المسنف والمضمر اثنى عشر ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت مع إلى آخرة أن المضابق المختصر هو الذي لا يمكن الابتداء به ولا يقعباد إلا في الاختعار هذا هو المتصل لا يمكن أنك تبتدي بالكلام من يضربني أليئة هل يمكن أن تقول إي ضرب لا لا يمكن ضربك هل كان متصل هل يمكن أن تقول كا ضربك ضربك لا يمكن أن تبتدي بالمتصل هو الذي لا يمكن الإبتداء ذلك ثم هو لا يقع بعد إلا في الاختيار لا يمكن أن تقول ضرب إلاك ضرب إلا ضربني لي إلاك لا يمكن هذا أو ضرب, ضرب مثلاً إلا هو إلا في النشب وسمع من كلامهم وما نبالي إلى ما كن تجارتنا ألا يجاورنا إلا كي بيّار ألا يجاورنا إلا كي ديّار وهذا ما ذهب أو شاذب ثم قل ضرباني جيء بنون الوقاية للذعب أصلح ضربي هذا أصلح ضربي أكرمي لكن بسرة الضابير والفعل لماذا لا بد أن يكون مفتوح الآخر أبدا كما تقدم جاء بالنوم من الوقاية لأجل فاقي الفعل عن الانكسار فاقي ضاربأني أكرمني أكرمني وما أشبه ذلك وقد تدخل على الحروب أيضا يعني أنه يفهم بذل ليتني وتدخل على لعل لعلني لكن قليل ولهذا جاء في كلام وتدخل على قد أيضا وهو قليل فقلت أعيراني القدوم لعلني أخذت بها قبرا لأبيض ما جدي ويقول ابن مالك في هذا وفي لدني لدني قل قدني وقضني الحذف ايضا قد يفي وقبل هذا قال وليتني وليتي فنذرا وما لألأكش وكن مخيرا في الباقيات واضطرارة التبا مني وعني بعض من قد سلها وفي لدني الافلة فالياهونا مبعوض وراباني ورابا ذلماء قلون للبباية ولضمير المتصمي على سكوفي محل نصم على المفعولية ورابا كاء ورابا ذلماء الكاف ضمير المتصم نميع الفجف محل نصم على المفعولية ورابا وراب كاء وضربكي وضربكما وهكذا البقية أما المنفسر فيأتي بيانه إن شاء الله والله أعلم شكرا دائما لحل تنظر المقاطعة ايش؟ أكد دائما يستغلون بالنطاق غرط دارد غرطني غرباني غرباني غرباني دارد. غرباني نجدك لأن من أطراف الكلمة بخلاف قولت قامة القاف تجيبهم لك صحيجك غربا جاء وإن كلمة نبه لكن أول ما يقولون غربا جيدا أمراء ومن باب التخذ لأنباء غربا إلا قرين من طرف النشان جاءوا يا أولاي فلاهم يرحون يجيبون من أسماء من أقصى الحرب كل ما أمكانهم التشاوى كلهم يتقوا بيئة وهم يأتونوا هلا وجهة الله أكبر الله أكبر تركي شمل ذكي النهر وأنه علم فاضل وأنه يقيم الألسل و... وأنه يقيم الألسل وأن القرآن نزل بلغة العرب وأنه نحو يبين على معاني القرآن فشوق إلى أنه يطلب العلم لأنه جاب له مؤلم وإنه يرشه على العراق وإنه يسمي عليه أوه جاب له مؤلم وإنه كان لدرجة الفعل والفاعل والنشي ضرب جيد أمراء ضرب في المار و فاعل و عمره قال الأمير الوالي حين جيد وليه يوم قال يا سحاة هذا نذائل يأتوني بالتوصل في كان قال لا هنا أمر عدد لا بد ليه كان ما حقيقي قال لا. وقالوا له وش جاب يا ولد قال الشجاع جاز ثاني قال فين الضان قد وراجين وانا عسل اليد وين جيت كان هلا ملعون بدون هذا يتوصل بي له الظالم لا بتجيبونه وش جاب يا شيخ كبير من العلماء كانك الواحد جاء قال قل... سيار... لأ هالي... عمر مدروج كوني هالي بشي سيب كوني بشي سيب كوني قال لن عمر غالب وزير رساني حب العجل كوني قال عمر جاء وسواقه من الواو داو مدواو خلاله بسيب ولي هالي يحبت عمر وحطه عب الواو وهال مع عمود ساري جاملو عبينه شو ملاوو شو ملاوو شو ملاوو خارج ذلك connect اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح آه. لا إله أكرمني زيد أكرم فعل ما ولي ولي الوطاية ولي ضمير المتصل وزيدن. وزيدن في محل نصف محولا بك وزيد وزيد مفاعل نعم وش الشاهد من هذا القرآن؟ يقول لها أكرمني حتى الضمير المتصل حيث انها محولا بك هذا من الضماء المتصلة المتصل. نعم. نعم. جارانا <تصفيق> رجل فاضل تجاره هنا نعم نعم امير قصر لم يرجع سبحان الله رجل فاضل ما شاء الله تمام ما شاء الله فاضل شيخ شاهد نوراء نعم كاره انظرنا تنيه بابا انا اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى اتاني قبل الهوى واللون والياء اه لا لم ينبلي لا أرد فالنظر ألم ترى فالظام المخدر على الأدب من عمل يريد التحضير لأنه عشي مقصود مثل الآخر بالأدب حواء مبعف حواء مبعف فالظام المتصن مبعف لي مع الشخصون من أسوفي محل جمع المبعف نعم شاهد قوله أليا حتى أنا هنا هنا أتبعى المخدر هل جاءك من أحد نعم جاء غير المغر وكار ضميد ناسكم هل جاءك من عبدة هل نسمعها المثولية من أحد هل جاءك من أحد هل نعم. جاء جاء حل... جاءك من, نعم. المخلية. المخلية. من أحد من نعم. من نعم. نعم. هل ان أحد وان كان جار لكنا جاء معنا فجاءك ما تقول لنا وتي بذينه وشبهه فجاء نكر الكمال الى كمال باب من جاءت هل, هل, هل جاءها من رجل جاء جاء جاءت ولا نعم ولا جاءها هل هل نعم من من رجل جاءها من رجل جاءها من رجل مبني على على الشيخ محل نصف من احدين جار من جار من جار احد من المليون بمن ان شاء الله <سؤال> بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم حمدا لله رب <ع Danza>. العالمين <سؤال> <سؤال> صراط الذين <سؤال> انعمت عليهم غير المغضوب <سؤال> عليهم اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح <وأ> والمنفصل 12 وإيايَ وإيانا وإياكَ وإياكِ وإياكما وإياكم وإيانا وإياه وإياها وإياهم وإياك إلى آخره المخاطب وإياكِ للمفردة من المتقرض ما شبك أن المفعول قلنا أن تعريث المفعول هو الذي يقع عليه فعل الفائل مثل قولك ضربت جيدا أكرمت عمرا فضربت الفائل أنت والفعل هو الظرب والذي وقع عليه الضرب هو جيد فصار جيد مفعول لأنه محل للضرب أخطى العصار بعد تغربه فالباعل أنك والفعل هو الإيلان الذي وقع على ظهر جيد والمضغوب المفعول به جيد فلعذا قالوا المفعول هو الذي يقع عليه فعل الباعل وقد شبق أن المفعول تارة ينصبه الفعل المتعدين وتارة فعل اللاجم وتارة الفعل اللاجم يتعدى إلى مبعوله بحرث الجرم وتارة لا يتعدى ولا يحتاج إلى مبعول إلى غير ذلك ما تقدم وهذا يسمى الضائر والمضمر وهو قسمان متصل ومنبصل وتقدم أن المتصل مثل أكرمني وأكرمك وأكرمه وأكرمها إلى آخره والمتصل قلنا أن تعريفه هو الذي لا يمكن الابتداء به ولا يقع بعد إلا في الاختيار وهذا هو المنفصل وهو المستقل بنفسه يمكن الابتداء به فتقول إيايا فاقصد إيايا تريد بهذا الكلام مثلا إياك أقصد إياك أريد قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فأولاً قلت إيايا إيا با نيد مباشر مبني على الفتح معل ونصب المفعول المقدم إيا يا تريد أو إيا يا تقصد والياء الثانية إيا هذا وحده إيا يا والياء الأخرى هذه ياء المتكلم وذلك إياك للمفرد المذكر المخاطط إياك وإياك للمفرد المؤنث المخاطط وإياك أريد يا لمد ما إياكما للمثنى المذكر والمؤنث أيضا مطلق إياك ما أريد يا جيدان إياك أريد يا هندان إياك لجماعة الذكور المخاطبين إياكن لجماعة الإناث المخاطبات إياه للمفرد المذكر الغائب إياها للمفرد المذكر الغائبة المؤنث الغائبة إياهما للمثن الغائبين مطلقا إياهن لجماعة الإناث الغائبات فإيايا المفصل هذا ملاجم للنصف دائما ويتقدم على مفعوله ولا يمكن أن إياها تأتي أو إياك إياك إياك إياكما إياكم إياكم إياه وإياها وإياهما إياهم إياهم لا يمكن أنها تأتي لغير المفعول بل هي ملاجمة للمفعول دائما ثم هي تكون مقدمة على فعلها لأنها تريد العصر من إياك نعبد إيا ضمير منبسل منها من ذات محل نصب مفعول مقدم لنعبد والكافحة الخطاب إياك نعبده إلى المبارئ وتقديم المعمول على عامله في مثل آلاء يفيد الحصر معنى يفيد الحصر إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك وإياك نشتعين أي لا نشتعين ونطلب العون من غيرك فهي تفيد الحصر الحاصل أن الضمير المنفصل بفروعه كما هنا هو ملاجم للنص دائما ويكون مفعولا مقدم للفعل الواقع بعده وليا في إياه للمتكلم وإياك الكاب للخطاب وإياه أيضا نتقول حرث دال على الغيبة مثلا إياه أريد إياه ضمير من فصل من ابنين عبدالله نصب العلم مقدم الأريد ولها حرف دال على الغيبة وهكذا والله أعلم سم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضرب وهو قسمان لفظي ومعنوي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 يعني أنه لم يقيد بحرق بخلاف غير من المفاعين فهذا تقول إذا ربت جايباً تكون مفعول بي ما تكون مفعول أو الضرب مفعول فيه أو لأجله مفعول لأجله تجعلون أصابعهم في آذان حضر الموت من الصواق حذر الموت أو مفعول معه أنا شاعر والميلا أما المصدر لا. لا يتقيد به البلو مفعول مطلق ثم امر ذاني المصدر والأصل ليس هو ليس الفعل الأصل قال الأصل, الأصل والمصدر والفعل مشتق من المصدر